جذلك يعني احنا عايزين نمسك النقطه ما نسيبهاش الا ما نفهمها كويس بجسد روحاني او جسد نوراني على اعتقادهم على اعتقادهم انا بسال يعني ايه جسد روحاني او يعني ايه جسد